بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك الطارق النجم الساقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يخرج من بين الصلب والتراب إنَّهُ على رجعيه قادر يومَ تُبلَّ السَّرائر يومَ تُبلَّ السَّرائر فما لهُ من قوَّةٍ ولا ناصر والسماء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 سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فدع له وفاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى أن يصِرُكَ لليسرى فذكِّر إن فَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَكَّرُ مَن يَصْحَى وَيَتَجَمَّبُهَا الأَشْقَى الَّذِي يَصْلَم عَلَقُ <تصفيق> بِرَاهٍ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى قَد أَفْلَحَ مَا تَذَكَّرَ وَذَكَرَ سَمَّ رَبِّهِ فَصَلَّى